وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتم السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وَإِلَيْنَا ترجعون وَإِذَا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق مِن من عجل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 قل مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرحمن بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا نُصْحَبُونَ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 قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ناو كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بِأَمْرِنَا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إِذْ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كانوا قوم سوء فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرف إِذْ نفشت فيه غَنَمُ القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 إذ اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا لا الا انت سبحانك في الظلمات اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين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 فَإِذَا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غَفْلَةٍ من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما توعدون إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لكم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احكم بِالْحَقِّ